عابقاً وانتضوا في كل ساح آملا, آملاً وانما الجيلوا على آثارهم, آثارهم مؤمنا مستمسكا مستبسلا وانتشوا في كل أرض عابقا وانتضوا في كل ساح آملا وانما الجيلوا على آثارهم راحل من الشوق يحمي قبلاً، وانت جاي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 كم تمنى المجد أن نرتاح له كم تمنى المجد أن نرتاح له كم تمنى للمجد شق دربها كم تمنى المجد أن نرتح راحل والشوق يهمي قوبنا والدجا